إن الحمد <سؤال> لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا من يهده ا ل ل تعالى فلا مضل له ومن ي ض ل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه و آ ل ه وسلم يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا ت م و ت و الا وانتم مسلمون يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي غرق من الناس معاقبه وقرنها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء و ت ق و ا ا ل ذ ي تساءلون به والارحام إ ِ ن َّ الله ََّ كان ََ عليكم ََْْ رقيبا ًَِ يا َ أ َ ي ُّ ه ا الذين َ امنوا َ اتقوا الله ََّ وقولوا َُ قولا ْ س َ ل ِ ي ً ا يصلح ُْ لكم ُْ أ َ ع ْ م َ ا ل ك ُ م ْ ويغتم ََ ر ْ لكم ُْ ذ ُ و ب ك ُ م ْ ومن ََْ ي ُ ت ْ ا عبادك ورسوله َُ فقد َََْ ا ز فوزا عظيما َِ اما بعد فان اصبح النبي ك َ ا ب الله تعالى واشهر النبي هديم ا م ر صلى الله عليه واله وسلم و ا ش ر ا ل م و ر محدثاتها وكل م ح د ث ة ب د ا ه وكل رفعه و ل ا ل وكل ب غ ا ر في النار أ ع ا د الله و إ ي ا ك م من النار وكل ما فرغ منها من ط و ل او د ع ل ثم ان تسمى بعثه في سلسله دروس الفتن ف التي كنا وقفنا فيها عند نهايه خلافه ابي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه ولما كتب اخذ الخلافه ماله لامير المؤمنين عمر وقف التاريخ عند رفضي اثنين كل رفض يختلف عن ا ل آ خ ر مجانسه وتقصيرا معنا ف إ ذ ا ذكر خليفه ف م ع ر و ن انه أ ب و بكر و إ ذ ا سمعت أ م ي ر المؤمنين ي ن ت ب اللفظ الى عمر ل ض ي ن متميزين مختلفين تماما ف أ ب و بكر خليفه رسول الله صلى الله عليه واله وسلم وعمر فهو امير المؤمنين انسحبت اللفظه عليه ونعم هو امير المؤمنين عندما اطلق فراشيه الموتي ا ل د ل ط ي رضي الله تعالى عنه وكان معه عثمان بن عفان قالتني في قرطاس الوراء اذكر بسم الله الرحمن الرحيم هذا ما عاهد به أ ب و بكر رضي الله عنه إ ل ى المؤمنين أ م ا بعد وجاءته ا ل ر ش ي ة يعالج الموت جاءه أ ب الغرب ف أ ك م ل عثمان رضي الله تعالى عنه جيل ملهم جيل نفي ج ر ح د ه لم تجده نظير ولا ندا على مازال تاريخ ا ل إ ن س ا ن ي ة كله ا م ة وجيل ضعفهم بالضعف نفسيتهم ا متقاربه وهديهم قليل واتباعهم لنبيهم صلى الله عليه و آ ل ه وسلم وثيق وغشي عليه ق د ل عثمان ان يموت دون ان يبغض وصيته انه وقف عند اما بعد قال عثمان بقلمه هذا ما عله ي ابو بكر الصديق إ ل ى المؤمنين ان يولي عليهم عمر بن الخطاب غريبه عليهم والمسلمون ملزمون له بالسمع والطاعه والسلام فلما ا خ ا أ ابو بكر من غشيته الاولى قال اقرا عليه ماذا كتبت قال كتبت كذا وكذا وكذا اما أم بعد هذا ما عرفه ابو بكر من المؤمنين اني والذيت عليهم عمر بن الخطاب قال أ ف خ ش ي ت على الامه من تصرف يا عثمان بارك الله فيك、أمانة. رضاه محمد صلى الله عليه وسلم لانه لو كان ر ا ل معاصر أ و من المعاصرين هذا ما عهد به أ ب و بكر إ ل ى المؤمنين أ ن يولي عثمان بن عفان عليهم واسمعوا له واطيعوا هذا حلف في مصر انسان و ا ن س ر ي د اثنين انتم قرارا بتوليه ن ا ج ب ويسمع ا ل ر ذ ا ع فلا يجده يجد نائب آ خ ر ل أ ن ه م استوطنوا من موت إ ذ ا غضبه لم يفلح ولم يجد شيء خرافه عوامل عظيم مسلمين و أ ج ي ا ل متتابعه وسياسه سياسه م خ ت ل ط ة م ت ر ا ط م ة عجب و ك ل يزعم انه مسلم و ك ل يفخر انه معه بطاقه ت و ل عليها مسلم صور وفرق بين الحقيقه والصور ف ا ل ص و ر ة ا ل إ ن س ا ن ي ه هي الشبك من ا ل أ ر ض أ خ ط ا م ن ا ل ح ق ي ق ة تتحرك وتمشي وتنفعل ان ا ل ص و ر ة ج ا م ل ة نعم ه ي راس ولكنها ليها سيئه لا ت ن ف ع ي لا تتحرك وقد تكون ا خ ر م ش ب ه ا للراس حتى تظن أ ن ه ا ر أ س ا س ل م ع د ي إ س ل ا م ع ق د ي آ م ن ا به ولكن لا نعتقده سلوكا واقعيا في ح ر ك ة الحياه انفصلنا عنه ا ن ف ص ا ر ا عجيبا واضحا بارك الله لك و ا ي ك اخشيت ان تتفرق ك ل م ة المسلمين بعدك قال نعم ك ذ ب ما كان يتردد وهذا حجر في صدره وهو لا يعلم ع ي ر طبيعه الحال ولكن ا صار محمد ملهمين فقد جاءه شاب واوطي الى سيده رضي الله تعالى عنه و ا و ي مسجده جالس يحدد الناس فدخل شاب وقعت في ا ل ح ا ر ث قال لا ياتي احدكم مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي عينيه اخر الزنا فقال الشاب ر اوحي بن عمر س و ل ا ل ل ه كان الشاب ينظر الى المراه وهذا اخر من ث ا ر الزنا فقاله عثمان هكذا اياتي احدكم المسجد وفي عينيه اخر الزنا لم يكن شابا ً دائما ً كطلاء شبابنا ك ا ن الكلام الشرطي دا اي حد ثاني من الجامع ايام شباب دا ل ت ج ا ر ب ليس انا ولكن اعتكلم ا ع ر و ا من خبر من الزين و ي ع ت ر ف ب ا ل خ ط ي ة ان حدث لما يحتسبك الله يغفرها لك بصدقه وصلاحته وتولى الخلافه الظاهر و ي ت ر ب د ابو بكر ونفسه ل ل ق ا أ انا اتي لك بالطبيب عائشه و ل يا ا أ ت لا انا اتيك بالطبيب قال جاء, جاء الطبيب قال نعم ماذا قال قال اني فعال لما و ر ي د ت ع ل م ت الاجابه قال ايها الناس اسمعوا ع ص ي ر ا لعمر ف إ ن ي وليت خير خلق الله عليكم و إ ن ي ميت ما بين المليص ما بين هذا العصر وبين العشاء لا ي د ن علي الليل الا م ي ت ة وارى اعطوا العهد لعمر وصائد عثمان المنبر يخطب بالوصيه ويشوش الله فيقول عمر اسمعوا لحقاب خليفه المسلمين قال سمعتم واطعتم قالوا سمعنا واطعنا وارتدوا فلما دفع مروه بكر من صبيحه يوم الثلثاء رضي الله تعالى عنه صائد عمر المنبر、عظيمة. الموالد عمر التاريخ عمر الحله الامكانيه بابهى أ ش ك ا ل ه ا عمر ا ل إ ن س ا ن الذي لا ت ك ا د ط ر ل له نظير عمر البطل الذي يتفنى فهو عنده هو ولا تجد له نظيرا فيها ولا هناك عمر شريد النفس نسي جرعه عمر اعلم صحابي بعد النبي صلى الله عليه وسلم على الاطلاق لا ينافسه في, في العلم أ ح د فهو التالي بعد محمد في العلم قال النبي صلى الله عليه وسلم ه ذ ا في الصحيحين والحديث متفق عليه اريد ك أ ن ي اشرب ذنوب غدا ف أ خ ذ ت أ ن د ع و ا ن ع حتى امتلات ريا وخرج الري من أ ب ا ط ر ثم اعطيت قبضي عمر ف ق ا ل و م ا أ و ل د ه يا رسول الله صلى الله عليه قال ع ن د ما أ ع ط ى قبضا احد الا عمر قال رضي الله عنه واثقت ربي في ثلاث أ ي نزل ا ل ق ر آ ن في ثلاث ثلاث مراضع لسان عمر لما قرب قلم حجب لسانك فان الناس فيهم في البر والفاجر فنزلت ايه الحجاب ولما أ خ ذ ر أ ي ه في ا ل أ س ر ى نزل في ر أ ي ه ولذلك جاء النبي وابوسنهما يلقيان قال ما يكيبونا ان وجدت بكاء بكيت وان لم أ ج د بكيت فقال صلى الله عليه وسلم والله يا عمر لقد عرض ُ علي ّ عذابكم ادنى من هذه الشجره ولو ن ج ى منها احد ما ن ج ى إ ل ا انت ما كان للذين ان يكون له اثرى حتى يفهم ُ في الارض قد افلى الله شيئا مقعدت واليك عذبوا َ و ل م ا اصابتكم مصيبه قد ْ ص ب ت م مثليلا َ قلتم انى هذا قلت امرئ بانفسكم اخذتم مثليها أ اخر التبعير ولما كان رايهم في الله الاخرى قتل منهم في اول التبعير مثل الترمذينا الذين قتلوهم بنفس المستوى لكايه ل فيهم لانهم لم يقروا ب أ ع د ا ء الله ف ا ل أ ر ض قال يا عمر هذه عقوبتنا ل أ ن ن ا خالفنا وقال ق ت ل ه والحديث في ج ا ب التنزلي خلاف عمر شر خلافه شر أ ي لا يخالف أ ن د عمر عمر الذي ص و ر ه البعض أ ن ه شديد ففي اول خطبه قال ايها الناس اسمعوا واطيعوا خطبه العرش اللهم اني شديد فلينني اللهم اني ضعيف فقوري اللهم اني بخيء فسخني ي أي اجعلني سخيا اجتمعت, ال... اجتمعت الكمالات الانسانيه في شخص واحد ش خ ص ي ة ف ذ ة اما و ص ف الجسمي فريد كوصفه المعنوي ما ن س ى مع قوم الا علتهم ر أ س ه علوا وهامه كان افضل رجل في فريق ا ل ع ر س بينه وبين اقرانه مسافات م ج د و ل ا ل ل ح فتي ط و ي ل ملاه علم الله علما وملاه صحه مولانا ادخره الله لنفسه وهو م ه ج ه ه ب ش ر ي ة ليبين الله فيها أ ن ه ان أ سر البشر في امثال هذا إ ن ا ل ش ر ي ة اسرار و ا ل ا ث م ي ه امكانات و أ س ر ا ر جملها الله تعالى في عمر ضخم ا ل أ ق د ا م ضخم الاف أ كفه ضخم وقدمه ضخم مليء بالسماء قوي في الراس ذا ع ظ ي م ه لا يعرف ا ل ط ر ا ب في حياته ا ل م ف ت ق ة شخصيته ليست من ذوات الشخصيات ا ل م ن س و د ة شخصيه م ت ر د ل ة ورد عن ذ ب ي ه قوه الحجه وصراطه الرج هذا هو عمر لانه ملئ علما وحكمه وايمانا وعزما فيه لله تعالى فلا غرو عن التصريغ أ و يفرق لذلك على من حوله وهذا هو الفرق ب ن التفرق والتصرف ف ا ل ت ش د ا ل تطرف وخلق والتطرف هو نقص في ا ل إ ن س ا ن يظهره لزعلاته ل ا ل ش خ ص ي ة نقص في كمالاته ا ل ع ل م ي ة و ا ل ش خ ص ي ة معا فيظهره في غلو وتطرف وتحكم بالناس أ م ا التطرف معروف جدا غير التطرف واختلاط علمي يهديه الذين ينعكون ا ل ن ا بالتطرف التطرف ليس ف ت ر ي شاذ كرجل تجد بعض عظاميه اكبر من بعض تفرق شيء غير طبيعي ا في الحياه البشريه ة اما تفرق و السموم علم كاسح افاض على الناس ماذا يصنع به لا بد ان يطيق بها على البشريه عزيمه قويه لا بد ان يتدخل بها الناس تكبير وتكفي غيرها شخصيه عمر يعرفها ا ل ع ل م ليس لئيما ف إ ن اللئيم يحتاج الى رجل ذا ا ل ا م ينبغ في ع ي و ن ه حتى ي س ت خ د م في م ك ن و ن ه ولكن على قره الذين هم أ ع ل ى من ا ل ب خ ر ي ت ه ي د ا أ ع ل ى منها كثيرا وكثيرا لا يقرون بالمخالف والموافق ماذا ا ح د ه أ ن يكون لئيما ما هي ا ل ر و ر ه ما هي ح ا ج ة المتخوض أ ن يكون لئيما لا ح ا ج ة له ما ح ا ج ة في العملاق ان يكون مغرددا لا ح ا ج ة له انه لا يابه من يخالفه, من يخالفه؟ هكذا كان عمر تفوق ساحق في العنصر البشري وتفوق ساحق في العنصر العلمي ما حقق ف ي م س ا ل ث ا ث ل ا عاندها ل ن ا س على ر ب ي ه قال عزيز ابي طالب وهذا في السنن قال ك ُ لا َ زلنا َ نقول َِ إ ان َّ ا ل ن َّ م َ ك يتكلم َََُ بلسان َِِ عمر ٍَُ عمر لا يتكلم بلسان بشري هكذا قول علي بن ابي طالب رضي الله تعالى عنه قال َ لا َ زلنا َ ن ُ و ل ان َّ الملك ن َّ يلقي ُ ب ِ ل ك ل َ ا م ِ على َ ل َ ا ن ه ِ شخصيه معديه لانه طبق لباقه ثلاثه وجع اللغم الانساني بغير رجعه كان في الجاهليه في هكذا ش خ ص ي ة ع ج ي ب ة في الجاهليه برج ا ل إ س ل ا م لا يعرف التردد مطلقا ل أ ن ه حقق العقل إ ن الذي يتردد م ع و ض العقل هو الذي يتردد قد يقضي هذا الراي و ي ت و ث د بالمسائل ولكن ا ل م ت ف و ر ك علما وعملا ا ل ع ق ر ي ن الذي لا يرضي احد اياه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم رايت ان القدس يذلي بددوي فنزع بدوا او ذ د و ي ه ذنوبا او ذنوبيه وفي لنزعه ضاع والله ي ن ر ع ه ثم اخذه عمر اخذ ه ل م ر قد س ح ل ضربا اي فاستحال ضخما فاخذ ينزع نزعا قويا فما رايت عبقريا يشري خليه اي ما رايت عبقريا ة يفعل فعله عبقريا ما في قال عمر أ وصفه له دخل ساعر يمنح النبي صلى الله عليه وسلم فلما دخل عمر قال انت فتاله فرج قال قل فلما ذكر امر قال ا م ت ك يخرج امر ويخرج كلما ذكر قال أ و امسك ف ت ع ن ك ت الرجل وكان لا يعرف الصحابه ومنه ا فكفى كله اكبر شخصيه لمعرفه الامر فكفى كله كيف يتخذ امسك وكان الشاعر لا يعرف اصحاب النبي صلى الله عليه و اله و سلم فقال من هذا ر ج ل ايه الشخصيه دي مين ده اللي ده انت عندك حتى يبغى انا عملتها فقال فقلم ن ه عمر انه رجل لا يعرف الباطل ولا ا ل ا ئ د يعني الشعر المبذوله ايه باطل وبذلك انا سمعت الى مجمع ثم انكرت خطه هو حتى لا اكثر بك وهو لكن اذا كان عمر انت لماذا يحب الباطل ولا يمشي في ط ر ي ق عجيب جدا شخصيه ف ر ي د ة و ا ل ك هذه ا ل ش خ ص ي ة سنرجع فيها البحث جدا نحن طماطمنا المقدمات اما عمر الحاكم وعمر ا ل إ ن س ا ن وعمر الزوج وعمر السياسي وعمر الاخ وعمر القائد وعمر المسلم وعمر الميت الذي يعمل ا ليوم ا ل ق ي ا م أ ب ح ا ث ط و ي ل ة وحواري دينا دينا في م د ي ن ة عمر س ن ق و ف بها و ن ق و ف حولها حتى نرى ملانا هذه ا ل ش خ ص ي ة و إ ن كانت ه ش خ ص ي ة ليست ب ع ي د ة ا ل أ ب و ا ب ل أ ن بعيد ا ل أ ب و ا ب هو المنافق أ ي رجل على وجه ا ل ا ض ا ف يعرف شخصيه عمر أ ي رجل شخصيه ت ل ق ا ئ ي ة ليس للمتفوق حادثا ان تكون لئيما ت ك ر ه في ا ل ك ر و ف و ن واضح جدا ليس في حال الجراثيم وليس في حال غيرهم فكر واضح ط ا ص ح بالتفوق ا يعطيه لهم كل ج م ع ة و س ك ل ضرته و أ و ل ضره ب ا ل ت ا ر ي ا س ت ع د ل ت الموشك ينفذ عقول ا ل ع و م ا ت ي ح ف ق الناس ل ل ت و ا ب و ا ل ا ع ت م ا د و أ و ل من اختار على عسسس حاكم مع ا س ا ذ والعكس والاستخدام يخرج بنفسه ليلا ل ت ق ص ى الاحرام لا يامن جهاز م خ ا ب ر ا ت ان يبصد له المعلوم على غير ما تثق ولكن بنفسه ولما استدعاه و ق ر ي ويسلمه مفاتيح الامتعه ا ل ن و و ي ة ومفاتيح ا ل ا ج ه ة ا ل س ر ي ة والدروب الخاصه ة بين الطريفتين ن ص ي لقاء فريد عزيز لا يخطر واحد يا عمر استلم المؤلف اعلم ان لله عملا بالليل لا يقبله بالنهار وان لله عملا بالنهار لا يقبله بالليل يا عمر إ ن الله لا يقبل النوافل حتى ن ع م ل طرائقها وحمد صغير كيف ان الله ع ل م سادي ا ن و ا ف ل إ ن الله يقبل هذا لا يقبل النوافل حتى تعمل الطائر يا عمر اعلم أ ن عملك أ ن ت مجزي به و أ ن من ت أ ك ل ت موازينه يوم القيامه هو الذي تاكل موازينه فاعمل عملا يكون عند الله ثقيلا يوم ا ل ق ي ا م ة وبكى وفات أ ز ي ز ه ا ل إ ع ل ا م ان تصور هذا اللقاء على ا ل س ل س ه ا ل ع ا ل م ي ة ح ت ى تصور و ص ي ة الرافعه والحكام عندما يودع بعضهم بعضا ويلزم بعضهم لبعض القياده حتى تعلم ا ل ب ش ر ي ة أ ن ه ا لا تكون ابدا في ايد ا م ي ن ة إ ل ا إ ذ ا كانت إ س ل ا م ي ة كل يد خائنه وكل حاكم خائن ان لم يكن و ح ا ك م ا إ س ل ا م ي ا يحكم ا ل ق ر آ ن وبسنه محمد صلى الله عليه واله وسلم س ي ك و ن هاكما خائنا لله من ر ع ي ت ه إ ن لم يحكم بكتاب الله تعالى وقد ا ل ه وسلم فليعمل الحكم عمن ي ؤ ي الموازينه يوم ا ل ق ي ا م ة يوم تغطي الموازين وتكف عمر الفتي القوي كان في جاهليته ج ب ا ر كان جبارا يوم أسلم قال رجل بن عبد الغنم واخبار ا ل ع م ا ل ق ة بدريك ا ع ص ا ف ي ر اي انف في ا ل ع م ا ل ق ة ف ي ك ل أ خ ب ا ر كل البيوت ل أ ن ما حاجه للناس ل أ ن ص ا ف الرجال و ص ع عليك حتى لو طلعت اخباره من ط ب و ح ولكن ا ل ع م ا ل ق ة الذي يقف التاريخ عند اعتلال ا ل ع م ا ل ق ة والاسلام وحده الدين الوحيد الذي يعرف عناصر ا ل ش خ ص ي ة ا ل ا ن س ا ن ي ة ويختار هذا الزوج فعمر في الجاهليه كان جليلا ولو لم يكن الانسان كان اقصى مجد يصفوه الانسانيه لعمر ان يكون زعيم لقليلته عمد عبدالله اقصى منصب في الجاهليه سوف افضح عن قيادات الهيكل في, في مكه نصارى يعني شيخ بلد نفسه او شيخ خويصه بن نفير علي بن نفير او طائف قريشه عموما في مكه بيد بها أ ق ص ى و ظ ي ف ة ج ا ه ل ي ة ولكن ا ل إ س ل ا م يعرف مكان الحزن ف ا ل ش خ ص ي ة ا ل إ ن س ا ن ي ة يكتشفها ويصنع لها ا ل د و ر ويعطيها رولها العالمي ا ل إ س ل ا م وحده هو الذي يحتار ادور الناس ا ل إ س ل ا م وحده هو الذي يكتشف عناصر ا ل ع ق ر ي ه لاي شخص ا ل إ س ل ا م وحده ليس غيره ليس أ ي ج ه ز ه اخرى ا ل إ س ل ا م ولم ي س م ع م العجيب أ ن ه اسلم رابع أ ر ب ع ي ن رجلا والذي دل عليه خباب بن الارض وخباب ن الارض كان يعلم اخته وكتمه في ا ل ه اي طبع ان يفهم عمر فلو كتم كلا بالاقدميات لكان خ ب ر ب افضل منه كان خبابا معلما قرانيا وكان عمر جاهليا ولكنه معزم معسل خام في تحت الارض مذبول م ض م و ر يكتشف الاسلام يستفرده ب ي ظ ه ر إ ل ه ه والفه للجماهير والناس ر ا قالوا يا بما ء شيخ تنين فصيح عجوز قال الناس في م ك ة يقول صاضي ما خطيء عمر قال او حدث م ن ع م ر ستر ة ش م س ن مثل ا ل ش ي سنة من الكرام م ش ا العربي و ا ل غ ا ص ر كلها ترتد اليهم من هذا ا ل غ ا ص ست و ع ش ر ي ن ع ا م قال او كان حدث يا بني لا عليهم في في يمين في ليس ن أَنْهَا ع لهم ي ازدواج ا شخصيه ا ل أ ع م ا ق لا يعرف ازدواج الشخصيه ا ط ب ع ا ت النساء او قريب ا ص ب ا ح النساء هم الذين يعرفون ازدواج الشخصيه اما الرجال لا يعرف هذا ابدا كيف او اما يموت او يميت لا يحبون أ ح د ان ينازعهم في و ج و د ت ه م وشخصياتهم ولذلك يمسح التاريخ لهم المجان و ت ن ا د ر ا ل ق ي ا د ة عن قيادتها ل أ م ث ا ل هؤلاء ل أ ن ه م جديرين ل ه ا و أ ه ل ه ا و ع ق ل ه ا عمر لم يخشى احد يوما على وجه الاطراف لم يعرف الخوف قلبه من أ ح د ا ل م يعرف البشر خ و ف ط ل ش خ ص ي ة ا ل م ع د ي د ي ن محاش حب الخامه ه ذ ا ه ب الحب الحب الحب الحب الحب الحب الحب الحب ا ل ح الحب لا يغسل شيئا ا ل مقابلا هذه شخصيه ة العمق ل يا هذا بل هو المريد مريد مريد ابيض امهق بياض مظلوم ب ا ل خ م ر ة ا ح و ا ل عيني لو كان ا ل ع ت اليه الى الرابط هيا م ت ا معد شخصيه ع د ي د ة عظيم خلافيه العظام واسع ص و ت ما بين من منكرين كبه عريض جدا وقدمه ذ ل ك شديد ض ع ض العين وحين غ ر ا ج ه ا أ ص ل ع أ ج ل ا س شخصيه ع د ي د ة في ت ج ك ي ب ش خ ص ي ع ب ق ي ه 私たちのため に, にあっという間にんんあっいいという間にあっという間にあっという間にあっという間にあっという間にあっという間にあっという間にあっといいいいいいいいいいいいいいいいいいいいいい الذي ل لا له ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم ل ه واحده أشبه وعبد ا محمد عبده شريك عمر من يعرف ق د ر ه النبي صلى الله عليه وسلم كان ينزله منزلته لما د ك ل يوما إ ل ى بيت النبي صلى الله عليه وسلم فوجد جاريتين ت ض ل ي ر ا بالدفء فلما فمعفله هربته في جنبات الليل فرائك النبي صلى الله عليه وسلم حتى بلت نواجسه فقال لهن يا عدوات انفسهن اتهبنني وما ذهبن النبي ا صلى الله عليه وسلم انت عيد ا ل ر الكفر عن عيسى سلم واول ما اطهر اكره منه فجر يا عدوات انفسهن اذهبنني ولا ذ ع ب ن النبي اذهبن قالوا انت ضغير اي شديد وعلها اهل التذكير يا عمر لو س ا ت ك فجا لاسلك الشيطان فجا اخر يا عمر لا يجدان عمر مع الشيطان ابدا ان اوصلت في مكان ليس فيه شيطان فجدت مع عمر ش خ ص ي ة ف ر ي د ة لم ياخذ حقه بشكل س ي ا كتابه وابطاء ولا يستطيع احد م ه م ن ذ ل ك أ ن ي ع ط ي ع ا حقه بل كل م ا تكلم في عمر أ و كتب عن عمر إ ن م ا يرفع قر نفسه فقط لا يرفع عن قر عمر ولا يزيده شيء له شعره م ا ح د ه ولكن فقط كل الذين كتبوا عنه د وكل ََ الذين ََِّ تحدثوا َ عنه َُُ أ ْ لا يرفعون ََ الا َ اقدارهم َْ بانتساب ِِْ في ا ل ْ ح َ د ِ ي د َ عنه ص ي ر ة ٌ يتعطر بها الزمان ويتذكر بها التاريخ لما امر لن أ ا ل أ يرى معصومه ان قل عثمان عبده وكذا وكذا و ل د ا رسولنا عصوم خرجنا من حفرته نذكر في الادب انس ونجي هو الذي يخاطر عليه ن ا في ن م و ذ ل بشري يخاطر عليه في يوم إ سابق ل م ص ة إسلامي ومنها ن ب د أ لنحدد ن ف ا ت ي ح ش خ ص ي ة فورمان ن اردت ن ت ط ل إ ل ي ه أ ي ن ت ر ع م ت ا ح ه حتى تدير هذه ا ل ش خ ص ي ة وتقودها للفرد السليم كان عمر من أ ش د الناس على النبي صلى الله عليه وسلم حتى ط ا ل ا ل ل ع ل م كانت م ك ة كلها ق و ة م ج ا ب ه ة لمحمد وعمر واحده وقوه مجابهه له د و ل بالكتاب ل ل ي ا ا ع م ولدوله تشارك ب ش ع ر ه ا وكتبها ويمتنها وعلماءها فالمعرض الدولي هو بالتنميه ل ل غ ة ا ل ع ص ر القديم صنع ا د ا ر ي أ ت ي الشعراء و ي أ ت ي العلماء والحكماء والفلاسف و ي أ ت ي ه م طبعا عقل فعلا ا ل ر ي ا ي ة و ا ل ف ر ص ي ة وغيرها إ ذ ا ظهر عمر يقول المصارع اسمه المصارع أ ع ل ى ر ز ب ة في, في العالم ر ي في ا ا ض ة ل ب أ س ر ه عمر بن خطاب ا ل م ص ا ر ع ا ل ع ا ل م ي الوحيد ما يقف له احد المصارع واليك لا شيء الذي ذكرنا قال وانت معمر المصارع المصارع ر ج ه عن ا ل ت ا ر ي لا يستطيع احد ان يقف له ولذلك يوم ما يسلم ا تعجب معقول اللي ت بيسلم لكن يوم ما يسلم ا كده داخله ا ل ت ش ب ي ه وطبعا يعتبر تحت كده على منه يعتبر الاستمرار ولكن يوم ما يعني الاسلام وصفه نفسه اللي يقف فيها وكله يضرب فيه طيب اقول اللي لاسلم ا انا ما حاسك د ومحتكلم الناس م ي ي للا دا معروف من قواعد الاسلام لا من النار دا ه فئه يعني من ارث العمليه الاسلاميه في عصيان اول ان اعلم الاسلام ولا بد ان يقرا ق ا ه سبحانه لما اخرى الا توحيد من اولاد يتعدى العمر يتعدى العمر لانه لا ي ق و ل ه ايذاء ق بالله لاخواني في هذا اليوم الشاب المسدود بعد خلاف ده لابد ان دائم معه ودور الكتاب لا ه ا خلاف دا لا بد ان يحسمه ا ل س ي ر محمد هذا تورط بين المرء ن وزوجه وباسم الفرد اثنين وعلم المشاكل لا هذا ما خ ا ف ا ف مثلا ضربه الخط و ا ل ش ت ي م ة والكلام دا اجبت الالم دي مش ن ف ع لا بدي يعني كنتي ا ل ر ا ح ا ر في مثلا واخذ ا ل ش ر يخرج من عينيك وعمر اذا صنم وشهر كيفه لا يقف قبائته ل احدا ف م ص د ق ج يعني الكلام خاصه الموقف ليس الا ل ك ا ن بل الابتلاء لا يقف على نفسه امامه شهر كيفه واحمر ر بعيناه واحمر وجهه وانطلق قوي الخط نوويا ا فمر بالذيل فوجد الجماعه ينحرون ثورا ينحرون ثورا للصنع انظر لصنع الله تعالى ولو شاء ربك ما فعلوه فذرهم وما يفترون ك انظر لصنع الله تعالى صنع الله الذي ارقى لصنع كل شيء ذهب ليقتل محمد نعم شاف الزيته نعم استمع وفي ش ل ش م ا ل ش خ ص ي ة ي د ه ر و ن و ر وهو يمر وعد ا الناس ع ا ل ق قديمه عندما يرون ج ا ذ ب يتردد لذي يتردد ف و ر عن سوره ا ل ج م ع ا ع ل ي م ا مرض ومشروع ولكن هي ع ا د ه في ا ل ن ش ر فوقف مع الذين وقفوا وبعد ان سلكوا ث و ر سمع ص ل ت ا يخرج من جوفه يقول يا دريح أ م ر نجيح وصوت يصيح لا إ ل ه إ ل ا الله محمد رسول الله إيه ما ه المقصود نعم ترتعش بنجيش ويا ت نجيش ايا ن ظ ر ه ا ل ن ج ي أي المقصود ح ا ل ب ج ل و ا ح د ا ل ن ع ي د نمتحه اما ر ل كنز المكثور كنز بشري مذموم و إ اتخذه الله حتى يستخرجه في وقته يستخرجه في موعده ما ل ص و تعجب ف جدا وضعه في موضه الشعور وانفاق سجله على اشد طيب اشد طهير ووضعه في المكان في ر ا س ي في هذا الفرق ما يكون لياقه ي مثل هذا الحال س و ج د رجل الى اين يا عمر وحاله وراء الموضح ا ل م ن ا ه ب لئيم ممكن يؤذي انسان ويشوفه بها اليقظه وما احد يقراه كمان لا يمكن يتكلم على ا ل ض ح ي ة و ي ح ف ظ م كمان منابر ه لئيم ولكن العنصر المتفوق ا العبقريه لا تكون الايماء ابدا لا ي ن م ل ان نفكر مشاعره لان وجهه ا صافيه كالنوعان وان كان ج ا ه ر ي ه الى أ ل ي ن اسم العين ان حال وكان مسلما سرا وهذا يعلمكم شكل الحركه وهذا ي ع د ي ه لطلاب العلم ولنديه للمسلمين جميعا وجد عمر سيرا سيفا ومحمارا الوجه ومحمارا العين بكرا على شعر المحاله قال الى اين يا عمر قال الى هذا الصادق لانزل المشكله خ ا ص ص اخذنا تراب بنهايه المشكله مصير؟ قال الى اين قال الى هذا الارقم بسبب جمهور حادث ل ط و ر المكان ولا لا الاحتفاليه بتاعته مضروبه مخاطره بتاعته تكبو ورقص في المكان واذا يفاول مع ا ل ت ل ا ء او يمشي معه قال في الامر خطر لازم مع ا ل ت ل ا ء خطر ل ا ه م ماذا يقول له قال له اراح من بالك بني هاشم وقريش افضل على مجالات هؤلاء وقتال ا و ل ا ء ا م ظ ر ع م ر الملهم قالها ما اظنك الا ت خ ط ت انت اكيد م ع ه ك اكيد كلامنا مش كلام واحد ع ل د ي لو انت معانا ف ت ق و ل ر و ح يطرح من دمه معانا طبعا انت معايا خمس خ م ولكن يعني ع ش ا تفث ف ي ه ع ق ل ي تضبط همتي هذا دليل الام العرب العرب من غير اجهزه كم عمالقه اما العرب باجهزه اجد ا ن ا س على وجه الارض اضحوك ة ي ا ل ب ش ر ي ة لانهم عدلوا باجهزه من دون الله هي اللي بتفكر وهي اللي بتقرر وهي, وهي اللي بتجيب وهي اللي بتتجايد و غ ي ت ج ه ا اجل علاء ابن و ا د تعلقنا ب ا ل ح د ي ث ولا يفل ا ل ح د ي ث إ ل ا ا ل ح د ي ث ما كنت الا معكم إ ل ا طبيعت ي ن أنا هو يعني قال ما أ ح س ب ن ي إ ل ا بادئ بك لازم استدرك العظيم شحاله يعظيم جنه ونسنه فيك أ ي ن ق ر ا ع د اصول العلم يا عباد الله تعمل ايه انت كفار العلم بعض المتناسب م ق د م ع ل ي ا بالمصالح ومن اصول ا ل ش ر ي ع ة دفع الشرين ف إ ذ ا من ن د ف ع ف ن د ف ع شر الشرين نغطاكم الشرين ننفع ونهتم ل ا ل ش ر القريب يعني لو قلت لاي واحد ث ا ل ي غير محمد ج ا ه أ ي س واكثر يبقى ناخذ ن و ج توجيهات نطبقه على م ر ف ه ا ل ف ي ن و ه و م ا م المسلمين ف و ي ج ان ي ك و ا من ج ل ا ي ا ج ل ان ي ك و ن ا ل ان يكونوا ا ل ع م ر اجل يكونوا ك ن يكونوا من اجل ان ي ك و ن و من اجل ان ي ك و ن و من ي ك و ن و م ا ن ي ك و ه و من ا ل ان ي ن و ا من اجل ا ي ك ا من ا ل ان ي ا من اجل ان ي ك ا من اجل ان ي ا م اجل ان ي ك و ن و ل ان يكونوا م اجل ان ي ك ل ا ي ت ل ان ك ن و ا ن اجل ا ر ي ج ل ي ن ا م ا ل ا يكونوا من ل ا ي ك ن و ا م ل ي م اجل ا ي ك و ن ا من ا ج ن ي ك ا م ل ا ي ك ن ا ي ك ي ف ل ن ه يمكن ان ي ك و لك من اجل بي ان ي لك من اجل ان يكون لك من اجل ا ك لك من اجل ن يكون لك من ت ر ى ف ي ك ا ل ة من اجل ان يكون ل اجل ان ي و ن لك من اجل ان يكون لك من ا ل ان يكون لك اجل يكون لك ن ا ل ن ي ك و ل م اجل ن ي و ن ا ج ان يكون م اجل ان ي ك م اجل ا من اجل ان و ن من اجل ان ي و ن ل م ا ل ان يكون ل م ا يكون لك ا ان ي و لك اجل ان ي و ن لك م ا ل ان ي و ن لك من ل يكون لك من اجل ان يكون لك من ك و ن ك و ع د ئ ذ زيد ومعاهم بشري و أ خ ت ك ف ا ط م ة ل ن الخطاب اسلموا ا ش ت ر ا ع ب د ر بارعا للدين الاول محمد و ا ل د إ ل ه ا ء اهو ف ع ل و قال نعم فانطلق شاجرا زيفه الى هناك يبغى يامنا ذاق الى هناك ل ا م ه س و ح ا ن ومحتاج وقتال ومحتاج نظر و ياعائش نظر تماما هذا ا ل من كذا ويه قل أ ض اردت سمعه بوشري هذا الناس قلت اردت اصحاب الناس صار يقول ضير ا ل ذ ف ح فقرع الباب وفقم بين ط ر ق ه وقرع عمر لم يطلق ما ي ا ر ف الطرف ولكن يعرف الطرف فخرع في الافئده كلها تجمع من ذكر خرعه عمر خبز هرب في وساله من وسائل البيت هرب وخرج سعيد ومن بعدها فاصلنا الى الناس طبعا عطل ى عهد خبر روحت يصرخ ان يدرينا طول ابا وروحت يذيله اول ما جاءكم عمر عطليه الاذى كان في من قبلكم ملهمين وان في هذه وليكم في هذه الامه ملهمين طعمها والملهم في صوره المفهم يعني شريع الفهم مش محتاج ان تفهموا انت لك سيدنا نصركم ايش العظيم هو ينظر في وجه الرجل والله س ف ئ ه ف ي ط ي ت معلوماته فذه خ ط ي ر ة جدا عما في ع ق ل عما يدور م ل ه ل وقريب لهم له قضيه ع ظ ي ب ه فذه جدا وليستطيع لهم قائلين ما معنى ا ل ا خ ت ل ا ح هو ا ل س ل ا ح الوحيد الباقي ا ل س ل ا ح المعجز الذي لا ي ر ت ا ه اي احد وليركبون كثير يا اصحاب الاجهزه جهاز تفهيم رباني لا ي ق و ر ه اي جهاز ولا يطيلني ب م ح ت و ا ه ا د ا ولو ركبت كل الجنه داخل عقد البشر ن ا س لا تقدم من ا ك و ر في الثلج من الوقت و ل م تستطيع أ ج ه ز ه ربنا في من كان قد ت و ن ملهمين أ و محدثين وان ي و ا في هذه الامه جحد فهو رمضان خلاص ستين ا ل ل ه أ ت ي ش ح ح ل و ه ايه اللي ا ت بتعملوه ج و ا ما هو لا يطلع واحد يفتح الباب ت ط ل ع و ن كل اثنين كان الموضوع فيه في ركع ي ر ارتباك ح ا ل ارتباك شيء ت ا خ ي المنزل الى ان هناك شيء وعمى ما يعود ا ل ف ه ويتعود من شاره عقليه ف ر د ه قال ما هذه الهينمه التي اسمعها ومعنى الهينمه في ا ل ل غ ة اي الصوت المظلم الذي لا يعرف كله ي ن ت م ح فيها ت ر ت ي ل ومع رفل ت ر ت ي ل هينما قال له نعم ا ل ا حديثا جاذبيا انا لو ك ل م ر ء واحده ك ل م الرشد ق ل له هذا ليس حديثنا هذه هينما ومش عايز يقول ترتيب ل طبعا لم يصل ليه إيه؟ المعلومه معه هو لا يستطيع ان يوصف المساله ص و ت م ق ت ص د له الى ا ل ا ن يبين ليس حديثا جاذبيا هذه هينما ما هذه هينما و ن ا ضعف ل و ق ي ف ولا ضرس الصحيح في بطنها حسنه على المناطق طب الصحيفه وصارها الثالث ح ي ا ط ي ن ه ذ ا الصحيفه و ب ر ك على سعيد صرع وسعيد المسعيد ي صرع على سعيد ا م س ك ي ن اول ما طار و ج ف في ل ا و ج ه ل على ص د ر أ ا يمون فطرق الطاطين ف ر ق م ع ه ا فشد وزع وزع الدماء ونظر الى الدماء من وجه وقته ع م ل ي ة لا يفعل ب ا ل أ ق ط ا ر ويحسون من ث و ر ه م بالوخز الضمير نفس ر ح ي م ة رقيقه ع ج ي ب ة و ي و غلقت في هذا المنظر المهول والصوت الجبول وهو الذي وفقوه إ ذ ا تكلم اجمع و إ ذ ا مشى أ ص ر ع و إ ذ ا ضرب أ و ج ع أ و ص ا ف عجيبه كل هذه الامصار نظر ا ل منظر د ي ا ل م ج ر و ه ف ل ك ت ندى ابتمع فخفلها حتى لا يوضح ط ا ق البشري امام هذه ا ل ق و ة الطاغيه عقيده اقوى من اي ق و ة في الارض ا س ل ا م ن ا وضع ن ا بدلك الاثم يتحدث نعم طبيعته طبيعته هكذا اتعلم من الذي ي ت ر ا اتعلم من الذي ياخذ مشوارا سريا بهريجيا الاثم هكذا الاثم يعمل ا ل و ا د ي ه الكم لا يخفى المنطقم الذي خ ط ر ه منافق الذي يخفى ا ل إ س ل ا م كعمل سري هذا لا يزول لهم خير مسلم انه لا يعرف قبر هذا الدين لا يعرف ماذا ا ز ا هذا الدين وماذا اغلى نفسه الدين لا يخفى بستعمله لا حكمنا افعل ما بدلك اقض ما أ ن ت قاض إ ن م ا تقضي هذه الحياه الدنيا المسلم لا يعرف المراد المسلم الاسلام لا يعلى عليه ابدا ل ذ ي يخفى هو الدمع الذي يخفى هو الخزي الذي يوغر فيه في الجمالات عقائد البشر و أ ف ك ا ر البشر والذين هرعوا فيه في البخاريس كالعتب ما اعتقدوا اسلاما اعتقدوا أ ف ك ا ر ا ل ب ش ر ي ة ب ن ت و ه ا ب أ ف ك ا ر ه م أن أ اخيه ا ل ق ر آ ن فغير ذلك تعال ولا يعل علينا الاسلام ي س ت ع ل م ف على ا ل ن ا س ر وصوته عال ي لا تقول الساعه وفيظل هكذا عليا لا يستطيع احد جاء يراه عال لا يؤخر صوته كلمه الله يريدون ان يصيبوا مع الله يا اخوان والله يصيب المؤمن ولو كلمه كلمه إ ث م ا ن ا ل ن و ر واضح أ س ل م ن ا وقع القوى ا ل ج ب ا ر ة لا بد ان تواجه بحقن صراح الجبار بن عمر لا يواجه بالخديعه فان ا ل ج ب ا ر ي ن لا ي ه د ع و ن ولكن لا يميل الحديث ا ل الحديث سلطانا انعمكم عليك مقابلون العمل ل ل ر ج ع ل ص و ت ه بدون حجه س ي أ ت ي ص و ت لا يوجد حجه اكلا من ارضا ع ماذا كان ساعطيه ذ ه الصحيحه طيب خذوه ب ا ل ا ث شكر ا ل م ص ت ض ع ف ي ن المؤنسيين عن طرف الرجال الذين نطقوا في ل ا ن و ث ه في ثوب ا ل ر ج و ل ة ت ن ب ي انت ا م ج ل س إ ن م ا ا ش ر ك و ن ا ل ج س لا ينفع الا المطهرون وانت لست مطهرا ا س ت ه ا ن ا امراه ت لانه يجب ان لا يكون هل فده لذلك سحيطة تحدي تحدي ليس اذا تحدي إن اردت نعم امتسل ا ب ح ا ل ل ه و ا ل ع ج ج ي ب د ا في تفوق ت عمر م ا ل العجيب جدا ي انه م ت ذهب هو ا م ت ل سبحان الله واعطته الصحيحه وقال أوه أنا الله ان امتن عليك القران لتشقى إ ل ا تذكره حتى وصل الله لا اله الا الله والاسماء الحسنى سبحان الله قال ما ينبغي لاله هذا كلام ان يشقى بي سبحان الله عادل جدا عادل جدا شخصيه فريده لا تحتفظ على لسان على ناقه على ن خ ق ه لن تذكر هذا إ ذ ا عرض الحق على الحق يقبلوه ي ق ب ل و ه ل أ ن ه ليسوا أ ن ص ا ف رجال ليسوا أ ش ب ا ه رجال كلام ا ل ل يعرض عن الحق يقبله و له عقل قال إ ل ه هذا كلام الذي ينبغي ان يشرك ي ه دلوك على محمد جاء قائله جاء كلام كيف ل ي ق ا ل يموت ليميت رجع م ا ل م نعم طيب ظهر ع ب ا الهرم على حسن مسافه ل رجع امنك وقال يا عمر لقد ترك فينا قول النبي صلى الله ل ي ه وسلم بالامس في لعبته اللهم اعز الاسلام لاحد عمرين عمر بن هشام او عمر بن غفار والله انك لا احد الرجلين يا طه اعطى الفرج كثره على الخفاء ا ر ص ل ت لن ولن ا ع د ا ء ه انت خلف ص و ر ه من اول مره لان خرجانه بالامس كانوا م و ط ف ي ن عند حديث ذلك خلفوا عند حدود الفواصل لهم نهايات و غ ي ا ت ي ر ت ا و ن عندها ليتم متهورون يجيب حديثها غير كلامك ي ن ك ي فيها ويه جزر تحت ام ك و ص ا د ق والكلب و ا ل و ل ا ه ممكن اقنعلك تسمعني ايه من امس يا اشبه الرجال ايها ارادك كنسان انت م ج ل ي نسال الله من شمس من و ا ج ع ا منها من أ ن ت في ب ج ا د ي قاله يا سيناء ا ل ا ر ق ا ل اذهب إ ل ي ه يذهب معه لا لا وله مما يوديها اذهب انت فانطلق الى ا ل ر ق ا م فقام ع ه وكال النبي يوحى اليه فقال من قال عمر عمر فقام المسلمون قد ا ج ت م ع ا على بعضهم البعض عمر ك ا ل و علينا ان شعيب قبورا اجتمعوا فوقه وطبعا الفارس لليحه الحكم ا ل أ و ل ى فليغفر الله عليه فهم كلمه معي ر ة ه امممم شيء ماهول من نفس البشريه اه م م م ما ا ذ ي جاء به وكان ح م ز ة أسلم قبله بثلاثه قال لا ش أ ن لكم به دعوه واياك ل ج ا د ي ه م توشح سيفه ا رافع ف و ق قال إ ن طلب خيرا ب د ل ن ا ه لك أ ع ر لوالد أ ع م ق من د م ن ا يصيب وجودها لا يجب ان يذبح و ك م لك أ ع م ق غير الله انا عملت ام تعرف مسلم قال إ ن جاء لخير ب د ل ن ا ه لك أ انا أ عطاء و إ ن جاء ل ش ر قتلناه بالسيف مش هنثني في ا ل ا ف ت ا ح بسلاح. يفلحه ستري عن النبي صلى الله ع ل ي وسلم وانطلق إ ل ى الزلازل واجبت له من معاصفه من حاشيته فنقره نقره فاسقطه على الارض عن النبي صلى الله عليه وسلم اجد البحث وصلنا اليه في قوته وكان م ط ل ق ا لم تتكلم فيه في حفل الزفاف ولكن طلب الله مجازعا وسياتيكم ت ب ا ع ا قوى محمد صلى الله عليه و م الفه في اتباع ر س ل ا ل ل أ ل ف وستمائه رجل لله الرجل صلى الله عليه وسلم كيف ص ب ر على تسع نساء سفر وكيف ص ب ر على م و ض العيش و ق ل ة الجود والطعام أ ل ف وستمائه رجل في رجل اكبر زائد في التاريخ ق و ة ا ل ا م ي ا ء أ ر ب ع ي ن ر ج ل ق و ة النبي أ ر ب ع ي ن ش ك ر و ق و ة محمد أ ر ب ع ي ن فضل عليهم جميعا ق و ة م ح م د وحده ا أ ر ب ع ي ن مليا أ ل ف وستمائه ة الف ق و ة م خارقه طيب وكلامنا واسع تعامله لما قرر النسوه ا لك و ا ح اشتهرها صد تشوا هي كانت قوه لعليكم الله ي و ض اولئك لما ف ا ض و جميعا جميعا لم يلق احد مطلقا فعله وتكاثر علي د ن ا غ ه وتشواها ص و ح د واحد يحدث انا النبي لا كذب انا ابن عبد المطالب تعالوا الف استناء قوه ة خارقه عديده مع ع م أ ايها الاب ولا تشعروا بقوتكم خبئوها خوفا من الرياء كما تعرف النبي محمد لا يفتقدها في اي وقت امرئهم تعال ج ب و ه بيد واحده ونقره نقره قد قرر بعمر من اجابك ي ب ا خطاب ديري امامك ان تؤمن يا عمر قال ليك و أ ش ه د ان لا إ ل ه الا الله و أ ن ك رسول الله وعند ك ل م ة ا ل ش ه ا د ة نقف ل ن ب د أ س ل س ل ة اخرى لمنهج ح ر ق ي اخر ليستوعبه المستوعب و ي ث ا م ه النابه و ي م ك ر عنه ا ل آ ب ي و أ ق و ل قولي هذا و ا س ت ل ق ا ل ل ه ل ي ا ك م و ا ن ص ا ر